يا ايها النبي إِذَا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن, لعدتهم فطلقوهن لعدتهم قول العده ان قل ان العده بهم واخر واتقوا, واتقوا الله ربكم لا تخرجوه من بيوتهم ولا يخرجنا الا لا تخرجوه من ولا يَقْضُنَا إِلَّا وَلا يَقْضُنَا إِلَّا أَن يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَلا يَقْضُنَا إِلَّا أَن يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وتلك ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ورن نفسه لا تدري الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعن الله يحدث اِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَمْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وأقيموا الشهادة لله وأشهدوا دوي عمر منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ مَنْ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن لاد وريمه اخر ومن يتكل الله يجعل له مخرجا ومن يتكل ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل فَالدَّعَى عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن كَفَى وَالدَّعَى عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ دَعَى وَللََ إِثْنَ مِنْمَحيِ مِنسَِكُمْ من إنِ يُْسَدَتُم وَلالَ إِثْنَ مِنَنَحِيبِ مِ من سَِكُمْ إِتَبَة إن يُْتَدَتُم فَعَِّتُهَُّثَلَافَةُ أَشْحُرِ يُسَرُّفُ الْدَّمُ مَثَلاَ تَشْكُرُ وَلَا إِلَهَ عَظِيمُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْدُلْنَ أَنْ يُضَعْنَ حَمْلَهُ وَلَا تُري أَحْلالَ أَرُهُنَّ أَنْ يُضَعْنَ ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ذلك ايكم ومن يستغ الاه يكفر عن سياته ويعظم له اجرا